طيب هناك أيضا مسألة فيما يتعلق بالمندوب هل يجب المندوب بالشروع فيه أو لا يجب هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا يجب هذا للدخول في هذه المسألة لا بد أن يقال التالي أولا هناك شيء يجب بالشروع فيه وإن كان مندوبا وهو الحج والعمرة وذلك بالنص لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهذا يجب الشروع يجب يجب بالشروع فيه يجب بالشروع فيه فلا يجوز بقطعه القسم الثاني هذا فيه الخلاف إذا صلى الإنسان مثلا ركعتي الضحى كبر ركعتي الضحى ونحن نعلم ان ركعتي الضحى مندوبه سنه نعم فكبر بركعتي الضحى هل يجب عليه الاستمرار او يصح منه لو قطعها على خلاف الجمهور يقولون لا يجب فلو قطعها لا باس لو قطعها لا باس وإذا, واذا قطعها لا يقل اما الحنفيه فقالوا ان المندوب يجب بالشروع فيه ان المندوب يجب الشروع فيه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم هذا من حيث الدليل أما من حيث التعليل فهم قالوا نعلم نحن أن النذر مثلا صوم النفل صوم النفل هذا واجب أو سنة آه. سنة لأننا قلنا صوم النفل نفل نفل. هذا سنة لو جاء إنسان ونذر أن يصوم يوما حينئذ صار واجبا فهنا صار النفل واجبا بإيش بالقول صار هنا صار النذب واجبا بالقول فهذا الرجل ألزم نفسه بهذا الصوم بعد أن كان مندوبا صار واجبا بعد أن كان مندوبا صار واجبا وكذا من نذر عن يتصدق الصدقة مندوب إليها لكن لو نذر شخص أن يتصدق صارت الصدقة حينئذ واجبة فهنا وجبت بإيش بالقول وجب المندوب بالقول قالوا كما أنه يجب المندوب بالقول كذلك فإنه يجب بالفعل وذلك بالشروع فيه فإذا شرع في فعل المندوب كبر وشرع دخل في الصلاة شرع في المندوب وجب حينئذ بالفعل فالأول صارت الطاعة لله واجبة بالقول فهنا نجعلها أيضا واجبة بالفعل وهم يقولون والفعل أولى بالتقديم أولى بالتقديم من القول فإذا أجدنا إخراج المندوب إلى الوجوب بالقول وهو النذر فمن مانع من أن نخرجه من كونه مندوبا إلى كونه واجبا بالفعل نعم بالفعل لكن راي الجمهور نعم راي الجمهور هو الصحيح وأما الثمره المترتبه على هذا الخلاف الثمره المترتبه على هذا الخلاف انه على قول الجمهور لو صلى انسان ركعتي الضحى فقطعها هل يجب عليه القضاء لا يجب عليه وعلى راي الحنفية يجب عليه يجب عليه فيكون اثم بالقطع ويجب عليه القضاء كذلك لو صام نفلا فقطعه على رأي الجمهور لا يجب عليه القضاء وعلى رأي الحنفية وعلى رأي الحنفية يجب عليه القضاء والمندوب أطلق له مسميات كثيرة منها المندوب والسنة والفضل والاستحباب وغير ذلك من الأفاض المراد بها الندب المراد بها الندب لكن كما ذكر بعض أهل العلم هذه نعم، هذه تحكم من بعض الأصوليين، وإلا فيطلق عليه سنة أو, أو ندب، يطلق عليه سنة أو ندب أو استحباب. هذا الذي اشتهر إطلاع.